وإنه كان يقول سَفِيهُنَا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَإِنَّ لَمَثَلَ السَّمَاءِ أَفَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقُوْعُوْنَ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِالسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ لَا نَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَاصِدًا وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشْرُرٌ رِدَّ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْرَادٌ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشِدٌ وَإِنَّ مِنَ الْصَّالِحُنَ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 وَإِنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنِ اسْتَلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا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 قُل انّي لا جيراني من الله احد ولا نجد من دونه ملتحدا ولا نجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته